الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا جدا كريس شل بوتي مان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 Bid-bidi kur këndon Ja Allah të madhëron Edhe qëlli kur gjemon Dhe rufeja kur veton Edhe shiju kur pikon Ja Allah të madhëron Allahu akbar kebiron الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ورصيلا الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ورصيلا اد بهشي صل يا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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بوكرا واصيلا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بوكرا واصيلا الله اكبر كبيرا